قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا لَكَ لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون Arvosi معنا arvoda, arvotta, ويلعب arvola, له لحافظون قال إني لا يحزنني arvola, تذهبوا به arvola, arvola, arvola, الذئب arvola, عنه غافلون قالوا arvola, arvola, arvola, arvola, arvola, إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبأ بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْتُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِلَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ joo, دَلْوَهُ joo, يَا بُشْرَى هَذَا joo, وَأَسَرُّوهُ joo, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قُبُلٍ فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وَقُلْنَا حَشَرِ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنْ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ عَن نَّفْسِهِ فاستعصم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 يا صاحبي السجن اأبواب متفرقون خير أَمِ الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها ثَمَّيْتُمُوها انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ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 وقال للذي ظن ان انه ناج منه اذكرني عند ربك فانهىه الشيطان فانسه الشيطان ذكر ربه فلمث في السجن بضع سنين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 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا فِي في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين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 وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى الله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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه وَقَالَ وقال وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا